أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتني لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين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 وإذ قال لقمان لبني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير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 ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاقرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 خود العظیم